ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحيه من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فان لا تؤفكون فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا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 نفس واحده فمستقر ومستودع قد فصلنا الايات لقوم يفقهون وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نباتا كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج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 انظُروا إلى ثمرِه إذا أثمر وينعِه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم